خليجي وحدودنا ما تفرقنا بين اهلي امن طرجي وفيها جت معنا من عصور خليجي وحدودنا ما تفرقنا بين اهلي امن طرجي وفيها جت معنا من عصور خليجي وقولها Allt är väldigt mycket, men jag